والبدر ايها في المجمع كم اءج في سرا نشوف تتفرز الله اسد البدر في المجمع كم اءج في سرا نشوف تتفرز الله اسد في المجمع كم اءج في سرع. من شؤوف تدفرزا عصر الله البطر ينهر في الميما كم عدم في سرع من شؤوف تدفرزا سميال سوالي بسم الله وشراء ينزل لذاته واليظان ويسمع كم عدم في سرع شواف تدفر زا مولانا الخالد بقدر يصاع سبحان الجاليل اليضر وينفع. يعطي ويملع. ويرفع المغر الباس يعطي ويلاع الحاكم العيني يزيل ويرفع كل مشاكله وده بسرعة يقبل لأفضل يتوب يرجع راح النابلين يجب كل ما ترشع على قبل اللي ابو عزنا عن سوق نجا كل قدم في سراع من شوف تتفرز عصد الله البطرة ينهر في المجمع كل قدم في سراع من شوف تتفرز على يوم الخلع تركي تتوجه يا تالا في السرع شؤ شخصين عرايا والحر عسبا والنار مشاله يا مولى العبد الطاير والبال زعزع زع. والقلب راجف والعين تدمع والرجل جئنا مشكل نتوقع يخبرنا ايه سبيعه احوال الموضع ولذاك نبي لا الكمر فين ملكا الكبره في له وريح ساحت الصا وفي من شعور تدفر زاولا الله البدرة لنها الفئر المع من أجل في سرع من شعور ما يا بني تدفر زاولا راي حسين مساعد لا ربك لا اشفع رب يا محمد شفيع وأشفع يا جن جوا والروس لتباع وادع الشفاعه والجاهت وسع وخت المغار في خروج لا يطلع يظلواه دار الاسلام تمتى والكفر جاش اننا المغزة والاوات العودة الفسراء شوق تتفرز حصب الوربغراء الحيث المجمع على أول محضر مآل على مدار بالهرباء وعلى خيبنا وكي حق الاجراء والاوات شوف تدفلع أي رحى أم ربي دهنور يصطع لو جد روح مرة أن كان يطلع لو أصبح ربيس لا خبره ومرشع لو تأجب وضيبه جير جير يا مسيس لا در ينفع و فؤاد العالي مكاف ينفع جبريل يروح نوابكم ساء جواب للبشائر وهذا الأهيل العابي المطبق خصائص من ارجاع كم او ده في سرع نكشوف تفرزا صدق من سلا ما برجل يحمل ما بيرجع وفي الهواء جنيتها بسيف يقطع وله خيوط يجرا لان قوس يجطع وخدائه الفداء ودمائه الكدا والصابر الاصلا في جهود يشبع يا اخو شو تسمع قلبي بدا كسر سلاع عدونا دعونا او تنزل من الوقت الساعة وباية وراء كبير الفسرع منك شوفت بفرزان أصبدي والبضر نزل في الهيواء نزل الفسرع شوف على يا أخويا أليس رامي خواتي كما شرقي كما غادرت فراغ شو تفعل؟ أوتيل خلافة اللعب أم شعشا؟ أوتا بيع أبيه ليقوق المفاشا مختاري ما عزل لحاشا وفي شاب داره خزف أو خاشا أو والله ما عشاء ونزل من, من فوق فراشة سبعونا ألف ورامة عطاشة ايجا انفارك من غير فتحشة لكن اوضا في سياع من شعوبة الفرزة في, في سياع شعوبة يا, يا فرق تلاهي رآل خلافة الوازي والله مراد أعلم الخطاب الألبابي يكرامه أو تبيع نبيه وغوى الإسلامه وأكشى التباه وكرها بحزامه أعلى خواب شايل يمحوا حسامه أو يدروا بسيخه أو كفار قعامه أو كله يجيه يا حشيف عظام عظر عبد الرغام فاسا يقاهم فتح ودعا عظام ورشاهم بحيل تساهم واتر أولا فسراء من شعور تزفرزا واتر يا فضراء الحل عليه احناك يا وعيشاني لإسماء المشريب رأي شرخي عرام أبوه العجيب وما كم قد أسع تفلع هل أزال هل عجيب حبيب نبيه كام مبتديب وأنا زائبه خاتم يطيب تجلح العوضة السبيب وحشاك داره يصحى هكذا بيب وكل الحق مخالف يجيب الكتاب الحبيل وضيب مكوى الهجيب ياهو الهجيب وراء كمعوة الفزراء من شروف طلخ لأسطل يا قد طلع دائما بنبيه دائم مرامي واقبل لي سلهوا ودعم اجالي واذلوا فرس المشاري فرس المغاري في ايدو داري وعلي شار محاري لأيه فرس كداري مخاري فرس المغاري كمجر عزيز من بحر التسار يتنوب عجاري وخلاري شروق تتدفق وباب المبينا الياء علي بنبينا ياباب المبينا يا الياء علي بنبينا أيها بالحسين غارس في لنا وقصد الكمينا الجنف اليمين وقشايل السنين الياء موسيهين وقال الكافرين ادى وكان جاء رأينا مقبوغ رحينا ما أرمتها ما هو تشأش جنيئنا وامر بناه طوال أسلينا وامر فسرع من شعور تفرغ أصبب للبضر أرمتني بهذه المدحرات والأودة الفسرع شؤوف تتفرع يا أبو الله نبينا واسحى أبو الفلحة وأسيد تسعدي قلبي أمسحة وأمراه سامد قصدينا الصبحة وأنا سعى الزبي وأنا سيد طلحة وأسعده القلب فرحا او نسبا او او الدنيا اشحاء ما شحا يا من شائك يا العوايل تشوف في المولى قطورنا السبحة ولكن قدر تسرع شوف تزفر زا صدفتها البدرة اهل فيها المعنى على الالت وعلي شاني اشيالات محرزا اللي سعداء اللي ملدين مع فنجع أهلها جميلة في سائر القرى أما سائر العباس فناس إذا حجز أدقاب يقولون ونحاس برزة يتوان يجتر إذا أرخ حزة ويدرو بسيف مازي إذا الحزة أرسل البباش تزهو حجة وباي هو هدوء و سناء يعني الهوى يا قمر ليلي ارضيني و اغفر لي يا جمال البراء شربت الزفر الحرب غارب تنعودك في سرع شعور تغفلع أسفاء مضاعي نسيب لشعفي عقل عليم الزاهي أهل الواحي أو آمن بطاها ربنا لزمي فوائي أو بلان تغامى أكشب عون يطاعي أو سبعوان سيّد غطل وقحوا الاخراء وقلع اليدائي وقلق بأسين فأسى الشبائي وقسى الغاز الراعي فتحوا حدائي ورأى الكون رجالي الصعائي رجل الخوائل شائل الحمال وقال بطلس عصراء الله إذا تقوى وتعادل الكلب أبدا والأوالك الأوضى الفسرى من شغف تنفر وقصدق والبضى وقصدق الأوضى على أهلك يا عرشان إذا دعوا صعبة جداً، نقولها بمنديل كم أرقا في إسرائيل، شو تفعل؟ نقول إجراء وراء إجراء كم تندى؟ نقول إجراء وراء إجراء كم تندى؟ واتمكين إجراء فمش شبه او شادي اول عامة اعلى دولي السن او تابعونا الوامن اولا بدولي شفيع الاول اعلى اهلته يابس بيه اه اولي لأولي حد او, بي بي أمي أمي أمي. أو جلبي أمي أمي أمي أمي. او اطر اولي حد او كبد ايش اللي جاي مني عشانني واديه وخالو باهيني عندي يا ليل وبجاو امين لا اخاف بجندي اي والله داخل جفاه عندي في ساعه سالیم وما رب شيخا عيسي عن. مو مو جو لا تلس وما قال خطي يا دروعه لي وما طف حدي يد بملك مشروق وما ش جار العاد جم اللهم كل يا خاطبنا جم وما لا حمى خدره ما أرى في قلبي عينه ومجلي الله راح بها ليس يريد يخل من كنادسرا يشوف تظلم عزت ما أردت كنادسرا.